روض الجنان صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان يدعوك يا شبل الزمان حول الخيام تاقت غرام وتقول هيّا للأمان تقول هيا للامام نهر وطيب قصر وخير نهر وطيب نهر وطير قصر وخير هذا النعيم وليس غيره هذا النعيم وليس غيره هذا الهنا عيش الصفاء يرضى الفؤاد ولا عنا يرضى الفؤاد ولا عنا لقي الرسول عند الوصول وصحابه القوم العدول وصحابه القوم العدول Hvem der vil? og شمر فما فاز البليد وإلهنا يعطي المزيد شمر فما فاز البليد وإلهنا يعطي المزيد رؤياه في دار الخلود رؤياه في دار الخلود